بسم الله الرحمن الرحيم. الأفلام. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه ونزل التوراة والإنجيل من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 والله فِي في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أقول الألباب ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ وهب لنا من لدنك رحمه وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه, ليوم لا ريب فيه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 كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ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 وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَا الْعَيْنِ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَنْ يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبَرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ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 واذواجٌ طهوره ورضوانٌ من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا فاغفر لنا ذنوبنا الصادقين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالاسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة والملائكة وأولو العلم ط.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 فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاء والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون ويقتلون النبئين بغير حق ويقتلون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 ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أيام معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه فكيف إذا جمعناهم ليوم فِي ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء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 وتورج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء وترزق من تشاء بغير حساب.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 تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا تود لو أن بينها وبينه ويحذركم الله نفسه ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد وإن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم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 هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هناك دعا زكري يا ربه قال رب هذلي من لدنك ذرية طيبة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 فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله أن الله يبشرك بعيا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 قال ربي جعل لي آية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 وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُوا مَرْيَمْ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيهم في الدنيا والآخرة ومن المقربين. ويكلم الناس في المهدي وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنا يكونني ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء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 اذْقَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَأُنَظِّرُكَ ومطهرك, وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ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 خلقه من تراب ثم قال له كن فياكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا فَقُلْ تَعَالَوْ نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَ وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلَ اللعنةَ اللهِ عَلَى الكَاذِبِينَ إِنَّ هَذَا لَهُ الْقَصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِن إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ فَإِن تَعْلَموا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ أَلَّا نَعْبُدَ إلا اللَّهَ شريك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا كتاب لما تحجون في إبراهيم وما وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفعل تعقلون ها أنتم هؤلاء حججتم في مالكم به علم فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وما كان من المشركين إن أول الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين وَالدَّقَائِفَةُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّنَكُمْ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 تلبسون الحق بالباطل وتكترون وتكتبون الحق وأنتم تعلمون. وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا آمنوا جَهَنَّمَ هَارِ وَكْفُرُوا وَكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَعَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ أَنْ يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أو قل إن الفضل بيد الله قل ان الفضل بيد الله ياتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء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 سَعَائِنَا فِي الْأُمِّنِ نَسَبِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ اشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكي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 كذبا وهم يعلمون ما كان لبشر أي يأتهم الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانين بما كنتم تعلّم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 لا تؤمنون به ونتنصرن. قال أقرتم وأخذتم على ذلكم اصري.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 اسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط والأسباط ومن أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون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 وَنَابْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ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 إن الذين كفروا بعد ايمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم والاولائك هم الضالون ان الذين كفروا واماتوا وهم كفار فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَذَى بِهِ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ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 إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأعتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون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 من آمنا تبغونها وجوء وأنتم شهدا وما الله بعافل عن ما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ وكيف تكفرون وانتم تتلى عليكم ايات الله وفيكم رسوله وفيكم رسوله ومن يعتص بالله فقد هدي الى صراط مستقيم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 كان لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوهه وتسود وجوه وتسود وجوه فَأَمَّنَ الَّذِينَ سُوَدَتْ جُهُوهُمْ أَكَفَرْتُمْ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 لا يضركم إلا اذى وان يقاتلوكم يولوكم الادبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذله أينما ثقفوا إلا بحبل من الله الا بحبل وَاللَّهِ وَحَبْلٍ مِنَ الْنَّاسِ وَبَعَوْا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَظُلِّبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله يتلون آيات الله آنا سجود يؤمنون بالله واليوم الاخر ويامرون بالمعروف ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات واولائك من الصالحين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 هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل كمثل ريح فيها صر أصابت حرف طوم ظلم أنفسهم. أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة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 ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلو عضوا واذا خلو عضوا عليكم الانامل من الغيظ قل موت بغيظكم قل موت بغيظكم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 إذ غدوت من أهلك تبوء المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلوا والله وليهما والله وليهما وعلى الله فليتوكل صركم الله ببدر وأنتم أذل فاتقوا الله لعلكم تشكرون. افتقول للمؤمنين علي يكفيكم أي يمدكم ربكم بثلاثة آلاف بثلاثة آلاف من الملا. ملائكة مزالين بل إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم فورهم هذا يمدكم ربكم يمدكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسويين.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 ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم أو يكبتهم فينطلب خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء.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 وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس.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 وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهِ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ, وجنات تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا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 ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس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 ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولمن يعلم الله ولمن يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين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 أَفَإِمَّا تَأَوْ قُتِلًا قَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنْقَلِبَ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا كتابا مأجلا ومن يرد ثواب الدنيا نعته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير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 وهو خير الناصرين سنلقى في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانة وما النار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 من من يريد الاخره ومنكم ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على صعيدون ولا تلون على احد والرسول يدعوكم والرسول يدعوكم في اخراكم فاثابكم غمنا بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما اصابكم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 فَوَالِيَ بَتَنِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيَمَحْصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم ولقد عفا الله عنهم ان الله الذين كفروا وقالوا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ويجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت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 وَمَن يَغْلُو الْيَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ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 كَمَا انَّ اللَّهَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بعثَ فِيهِمْ رَسُولًا إِذْ بعثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّ هَذَا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 أحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين, فرحين بما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 فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمه من الله وفضل لم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أوليانا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 ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتب من رسوله من يشاء.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 ذَلِكَ بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا أن لا نؤمن لرسول حتى حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين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 كل نفس ذائقة الم... فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلغن في أموالكم ولا تسمعن من الذين الكتاب من قبلكم ومن الذين اشتروا ومن الذين اشتروا أذى كثيراً وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأُمَّةِ إذا الله ميثاق الذين أُوتوا الكتاب لاتبيننه للناس لاتبيننه للناس وَلَا تَكْتُمُونَ فَنَبَذُوهُ وَرَأَى ظُهُورِهِمْ وَشَتَرَوْبِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِأَيْسَ مَا يَشْتَرُونَ لا تحسبن الذين يفرحون بما آتاهم ويحبون ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا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 كفِر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزينا يوم القيامة ولا تخزينا يوم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 في سَبِيلِ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِ وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ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 وهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لم خاشعين لله خاشعين لله لا يشترون بايات الله فمَن أنقلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا الله واتقوا الله واتقوا الله لعلكم تفلحون